هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 113. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم